Hatmi Şerif, okuyan Kurra hafız Mehmet Çelik. 104. Adıb Allahın Şeytanı Rabbim, Bismillahi R-Rahmanı rahat. تُنفِقُ مِن ما تُحِبُّ وَمَا تُنفِقُ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُنِ الطَّعَامُ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي 117. قل فأتوا بالتمرات فاتلوها إن كنتم صادقين 118. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك الظالمون قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَنِ اتَّخِذْ مِنَ الَّذِي هُوَ رَبُّكَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ 117. ومن دخله كان كَانَ 118. ولله على الناس حفظ البيت من استطاع إليه سبيلا 119. ومن كفر فإن الله ولي عن 111. قل يا أهل الكتاب لم بِآيَاتِ بآيات الله والله شهيد على ما تعملون 112. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عبجا وأنتم شهداء ان الله براف من ما تعبد يا ان جه الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا كتابا يعذكم بعد كافرين فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَغَفِيقٌ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ قَتْغَاتِهِ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا بَأْن تُصْلِبُنَّ فَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ كَمِيْعَمٍ وَلَا تَفَرَّقُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ يُخْذَنَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةً مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْتُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ بَيْنُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرعوا واختلفوا منهم بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسبت وجوه فأما الذين اسبتت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون 111. تلك آيات الله عَلَيْكَ عليك بالحق 112. وما الله يريد ظلما وَلِلَّهِ مَا 113. ولله ما في السماوات وما في الأرض 114. الله الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتمهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 111. لن يضروكم إلا أذى 112. فإن يقاتلوكم يبنوكم الأدبار ثم لا إنصرون 113. <تصفيق> قربت عليهم الزلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله بحبل من 119. وباءوا بغضب من الله فغربت عليهم المسكنة 110. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق بِمَا ذلك بما عصوا يعتدون ليسوا سباء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون 119. وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات 110. مِنَ من الصالحين 111. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين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 109. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قض ظلم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة دُونَكُمْ لا يَدُونَكُمْ خَطَأٌ وَلَكِنْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هؤم أولئك تحبونهم ما لا يحبونكم ما تؤمنون بالكتاب كله وإذا دعوكم قانووا منا وإذا خلف عضوا عليكم الأنامل من الغي. 111. قل موتوا بريضكم إن الله عليم بذات السدور 112. إن وَإِن حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 111. إن الله بما يعملون نحيط 112. مِنْ أَهْلِكَ من أهلك تبذئ المؤمنين مقاعد للقتال 113. سميع 111. إذ هن الطائفة لمنكم أن تفشل الله وليهما بعل الله فليتوكل المؤمنون 112. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن مدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينذبكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسببين فما جعله الله إلا مشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به فمن يصر إلا من عند الله العزيز حكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أو عفا ضعفا تتقوا الله لعلكم تثنحون فاتقوا النار التي اعدت للكافرين فأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْبُهَا السَّمَابَاتُ بَلْ أَرْضُ أُعِتَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِمَا الضَّرَّائِمَا الْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ بَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ فالله حق المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أم ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون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 111. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وممعظة للمتقين 113. ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اَيَمْسَسُكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّنَا قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَلَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بَلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن أَمْ حسبتم أَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن 112. ولقد كنتم تمنون مِن من قبل أن تلقنه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 113. وما محمد إلا رسول 114. قد خلت من قبله الرسل 115. أفإن مات على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 فَمَن يُرِدْ ثَبَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِنِينَ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٍ فَمَا بَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَمَا ضَعْثُوا وَمَا اسْتَكَانُوا فَاللَّهِ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين 112. الله سباب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فالله 112. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعظابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنُغِي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا، فمأ بهم النار فبسم الله واله، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ بَعْدَهُ إِذْ تَحْسُنَهُمْ بِإِذْنِهِ 111. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر بعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 111. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم فالله ذو فضل على المؤمنين 112. إذ تصعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغن 119. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم فلا ما أصابكم 110. فالله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد وم أمنة عسى يا رشا طائفة من كل طائفه قد أهمتهم أنفسهم، فطائفه قد أهمتهم أنفسهم يظن.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 119. وليبتلي الله ما في صدوركم 110. وليمحص ما في قلوبكم 111. والله عليم بذات الصدور 112. إن الذين تولوا منكم يوما 111. وإنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا 112. فلقد عفى الله عنهم 113. إن الله غفور حليم 114. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا ك الذين كفروا قادون إخبارهم إذا فِي في الأرض أو كانوا غزاة إذا ضردو في الأرض أو كانوا غزاة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 111. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم 112. فالله يحيي ويميت 113. فالله بما تعملون بصير 114. ولئن قتلتم في سبيل الله أو لما لمغفرة من 114. ورحمة خير مما يجمعون 115. ولئن متتم أو أتلتم لإلى الله تحشرون 116. فبما رحمة من الله لنت لهم 129. فلو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فعف فاعف عنهم استغفر لهم وشابرهم في الأمر 121. فإذا عزمت فتبكى على الله إن الله يحق 119. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فعلى الله فليتوكل 117. وما كان لنبي أن يغل 118. فمن يغل يأت بما غل يوم القيامة 119. ثم ترفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون. أفَمَنِ اتَّبَعَ الرَّسُولَ مِثْلَ مَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمُ الدَّرَجَاتُ عِندَ اللَّهِ ضَلُّوا هُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ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 117. قبل لفي ظلال مبين 118. أولما أصابتكم نصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم انتقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافعوا فقيل لهم تعادل قاتلوا في سبيل الله أب اذفعوا قالوا لو نعلم غتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون ما ليس في قلوبهم 110. فالله أعلم بما يكتمون. الذين قانوا لإخبارهم 112. فقعدوا لو أطاعونا ما قتبوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن 119. ولا تحسبن الذين اقتلوا في سبيل الله أم ماتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فيستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم فيستبشرون بالذين لَمْ لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله بفرل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الغرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَأَنْقَلَهُ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ فَثُوِّبَ لِلَّذِينَ يَنْسَأُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ 112. فالله من عظيم 113. إنما ذلكم الشيطان يخذف أولياءه فلا تخاتوهم وخاتوا لإن كنتم مؤمنين فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 110. إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة 112. عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نلي لهم خير لأنفسهم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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَرْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَذَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْغِيَامَةِ وَلِلَّهِ ميراث السمامات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 119. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام من الذين قاوموا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكنه النار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 قَدْ لَكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 119. فمن زحزح عن النار بأدخل الجنة فقد فاز 110. وما الحياة الدنيا إلا متاع المرور 111. لتبلغن في أموالكم نفسكم ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة فإن تصبر وتتقف إن ذلك من عزم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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض 119. فالله على كل شيء قدير 110. إن في خلق السماوات والأرض 111. في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السمامات والأرض ربما ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقما عذابا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما من ظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا 119. نادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر ذُنُوبَنَا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار 117. ربنا وآتنا ما بعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 118. فاستجاب لهم ربهم أني عمل عامل كَرِيم اَم اِنْسَ دَعُوكُم نَدعُ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ دِينِهِمْ لَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لا أكفّرّن عنهم سيئاتهم ولدخلن جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله فالله عنده حسن الثواب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 119. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات ترهي من تحتها الأنهار صالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُنْبِذُ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَوَّشِي عِنْدَ اللَّهِ ذَا يَشْتَعُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَنِيلًا 113. أولئك لهم ألغهم عند ربهم إن الله سريع الحساب 114. يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون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 فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا فاتقوا الله الذي تساءدون به بل أرحام إن الله كان عليكم رقيبا وَآتُوا يَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَتَّنُوا الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبِ وَلَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ وإن خفتم ألا تغسقوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثلاثة وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 ولا تُضَارُّ السُّفَهَاءَ أَمَّا لَكُمْ مُلْكُ يَوْمِ الدِّينِ لَنَكُونَ ضِيَمًا لَّرْزُقُوهُمْ فِيهَا بَخْسًا وَذِقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا فَأَتِمُّوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا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 وَمَن كَانَ فَقِيرا فَيَأْكُلُ مِنَ الْعُرْسِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّن مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ذَكَرًا وَلَا أُنثَىٰ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ إِنْ لَمْ يَتْرُكَ وَلَا وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْجَنَاحِ وَالْمَسَاكِنِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَيَخْشَى الَّذِينَ لَمْ تَرَ مِنْ خَنفِهِمْ رِئَةً فانخافوا عليهم فليتقوا الله بل يقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في مقومهم 119. فسيصلون سعيرا 110. ينصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حرض الأنثيين 111. فإن كن نساء وان سلونس ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولاباه لي لكل ذاحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد وَاثَرَثَهُ أَبَاهُ فَمِنْهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ 119. لا تدرون أيهم أغرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَادُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَّ بَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُمَّ بَلَدٌ فَلَكُنُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ بَصِيَّةٍ بِهَا أَرْدَيْك وَلَهُمُ النُّطْفَةُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ نَمَا كَانَ كُلًّا كُمًّا وَلَدًا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمُ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن دُعَاءِ ذِكْرَى تَصُونُهَا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُرْسِكَ لَالَةً أَبِ امْرَأَةٍ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَذَلِكُم لِذَاحِبٌ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي تثبت من بعد فصيحة صاحبها أبدًا غير ضار فصيحة من الله فالله عليم حليم تلك حدود الله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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يدخله نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَلَن تِيأْتِيَنَا الْفَاحِشَةُ مِن 129. فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتبفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 112. والذان يأتيانها منكم فآذوهما 113. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 114. إن الله كان إنما التوبة على الله بالذين يعملون السوء بجهالة ثم يتبون من قريب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 إِنَّ تُبْتُ لَنَا وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ كَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَمُسُّوهُنَّ 124. فلا تعبنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساء تكرهه شيئا فعساء تكرهه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كافرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُمْ نِصْفَ عَطَارٍ فَآتَيْتُمْ أَحَدَهُمْ نِصْفًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا 122. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 123. وكيف تأخذونه فقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا ونيضا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 وزا سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عن ماتكم وبناتكم وأخواتكم ما تكم وخلاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وتُمّهاتكم بأمّهاتكم التي أرضعنكم وأخماتكم من الرضاعة. فأخذتكم من الرضاعة وأمهات النساءكم بأمهات النساءكم فرداء بكم اللاتي في حجوركم إِلَّا أَن تَكُونوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ لَعَذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا صدق الله العظيم Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Cevi.